yun yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunukum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin مخالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين قال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فدخلوا خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجو العاملين من فضلك يا وترى الملائكه تحاف من حول العرش يسبحون يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لله اللهم اهدنا قدمت لكم هذه التلاوه من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر غير المساله وخير الدعاء وخير النجا